اكتشحا عصرت شموان تن ميلادي زابغت صارين 16 زلنا كتاب الأصول الثلاثه كدك السلام اتان سلسه مسراته وان نغرات شرحه بلصاز بنا زلو الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى باركس بزعبه سيره تاريخنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسدنا كاب مكهنا المدينه ندينكم لو خمزه هاجروا كم تسددوا اذ سددت اذ لله ان كان دين الكاقت سدد اجر له بانصروا خنينا عد كفار كتقيش نزق ايش كاتموله سو مالتي انت ايتي فردوا اب شريعه النزبل تغسلنا الشيخ ابن عثيمين بزرزر لو ما انت شاء الله اب اوروبا اخذت قمه كني اب كله اجرات ناكفار كيف كخذت قمه زي ابسلمنا انتي فردي الله ولد الزبل مالتي فنسال الله الاخلاص والقبول وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان شاء الله انا يحمش دقيقه تكون مقدمه قبر كمئتهوي او المقدمه بزوانزي زومزغوشو زلونا با اوروبا ناب ناب زلو نا بامريكا نا عد هاجرات كفار نتاي راكم يرمو تشوزلخو ميلنا درعاتتنا يوم نتاي بزق بوات عذر مالتيو نحنا خفينا نبرى خبيب كنصاورو يكالنا بخمزي رزق دلينا نا با اوروبانا بلا ذل الكفر نغيش علينا يبلوا مالتي ان شاء الله نتزين اربعه ثلاث بتاتك زغاخركم بس بلا ني ان شاء الله قد ماي نجر نبرخ خبدن بلا فورذن كولو بذنبي ولذلك رب سبحانه وتعالى انتايل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم نحاجهبسي رب سبحانه وتعالى ثقل تغيروا ايكلني انما السوزي حزبزي انت تقول له معناتيو تغير له فنحن اين تغير نازل لنا انبري اذا خناتنا سقولوا اي تغير سبحان الله اكن بالتوحيد تسلاماي توحيدك دفنا بشركه تغير سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختال قديفو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيكبروا بدعاهات زكبرته زي خينو انت دعانا فسادنا بزنبينا فسق زغوي خينو ابي ساعه زي بلاء ذنبي حزو زبلاء الذنبزي كله انت يمص بلاء انس عذبنا يا رب سبحانه وتعالى يرد ان سر ذقوله كل نفس وكل قلب نفس يجمر كاملتي نفسنا نراجع علنا انتدى كل جزاء بتوحيد تصنعنا حزننا كاب شكر حقنا سننا نرسل الله صلى الله عليه وسلم تقتلنا كاتب بدع رحقنا الرداد الرداد انا صحابه دحر قرنا نغوص علينا فهم السلف ابذسعهات ذي رب سبحانه وتعالى كرولنا يخل بيد الخير على كل شيء قدير رب سبحانه وتعالى كلي كلي وقال تعالى قوم رب ذلك بان الله لم يكن يغير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته رب سبحانه وتعالى ان ذلك بان الله لم يكن يغير النعمه انعمها على قوم يعني رب سبحانه وتعالى نحاض حزب عليه السلام رحمه الله وبركاته سقولا يقيروني حتى يغيروا ما بها حتى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم نعمه عند حره به إذا اذا نعما زي سقولا يقيد له الا حزب زين ترى له حتى يغيروا ما بانفسهم يتصرحوا مستغير كم ذا قدم زبلكو تو حيت قديف كانا بشرك دخل زخير كويد حزب الاسلاميه ما كم اون سننا الرسول صلى الله عليه وسلم قديف كانه بدعه كم اون فهمنا الصحابه قديف كان ببرئسهم مخات انت لا فساد بذيحو كل ذنب تاع تزي انتي يقبروا معاتك لا تنعمه شي شاي رب زعابنا يهدمو سلالين مراجعه النفسنا نقبر النفسنا مراجعه من قبر الله لنا نفس وقفنا ما لذيذ. لذلك انتهي الى رب سبحانه وتعالى وان الله سميع عليم أي سميع لاقوالكم عليم لافعالكم تتزاوروه كله سمعه الى سبحانه وتعالى. تتسرحون ما لي فولتوا. لذلك يسمع ويرى كله تقبروه زلخهم قبرهم يما وما ما من مصيبه يا شباب فبما <تصفيق> كسبت ايديكم ويعفو عن كثير زغمت مصيبه عند حر وريدا لرب سبحانه وتعالى فبما كسبت ايديكم ليسرحكم هذا زغمن ويعفو عن كثير بوزع كمان عفو يقبر بوزع كمان حق يحدق بوزع كمان عفو يقبر يعني مخكم يله وببنتو قبرنت زخدنا نيرب سبحانه وتعالى ما ترك على وجها من ده بخن سبحانه وتعالى زبول لممتاب قلت مرض زقعز اي مجدف كنير كل ببتي سرح تنتزح زوني ربتي ذنباته سلازي انت ايتي حل اللي حري لنا نا بربخ منملس كما يغيرنا انا نا برب منملس كنفرح توحيد كنحز اطبقنا غنحس توعيد مالتي ابرزون كبدعه كن رحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كاتبزم بتعدمان يخرب كما جاءت احد مسلم شيطان اسحته ونفس الاماره بالسوء اسحته طول توبالونا رببي كملس الله و رب سبحانه وتعالى ابتدى اغفر لي يا كا انه هو الغفور الرحل. زياده تقدميتي بلا ما فينا نزله بصرحنا موه ناب رب بي توبا نبر كل ايتي خذاغرز دلي رزق مالتك نابله ذل الكفر انتي او صدكم باللمزم زغش زلو والله رزقي تعازيه اولا اذا رزق زيعه في صحيفه مكتوب كم تاجل معسك من موت في صحيفه ماني كتوز ده كساب تموت الله ترزق ولا زي ظروف كله نريو زلنا زخونات تغيرون كله ولا تنابرا خبيدون كله رب سبحانه وتعالى كرزقك تاع دليو كل كبدتنا ينابرا زولو خرجكك رزق الخاص نتاك الله سلازي زي نغير زي انت يزليو مالتي توبالنا رزقي اذا إذ ضربت راح بخانو عين رصق سالس دي خذا خرج دال التوكل على الله كل وحده طبعا مع الاخذ بالاسباب صدق واعتماد القلب لبنان مس ربي ارتباط كل وحده مس ربي تاع اساسه الله لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انتهى لنا لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح نبربي بحق توكل انتي نبركم نيرو واذا انكفرت تبلخكم ما بديها بحقكن حق توكلنا برب انتي نبركم نيرو كمتي نچرو نعوف نا عواف رزقان مرزقه كبير تاخذوا كتكيدن كلها صرح كبدات خير بتامين نوقو توفر وتروح ايش بطانه تملس كلها جلد انتوا كنا مالك يتملس بطان قداميات الملص صقيبات ملص ربنا ذا طور يرسعن سبحان الله نزل عوافه يرسعن كغد اقول له بزياده كله بزياده كله اندابلا بنغوهو ريخهم سبحان الله ينفر صقيبا الدمع الملصا بلع دمع الملصا بس توكل ضعفا له الذين صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكل حتى توكل تزلوكم نيرو نعب ربي توكل انت تغبروا ربي وراصكم نيرو كم زلنا عفز رزق زيته ثالثه توكلكم كلهنا خمزلو رابعيتي بارك الله فيكم وهنا تؤزي كم ما توسل ز هنا رابعيتي الخوف من الفتن كفيتنا تاع دبان في الرحله ازمزق شو زلونف اوروبا ولا امريكا انتاخوا انكمبلوا هذا بلد الكفر انتاي تغشلو انا ابرا خيدنا خود طيب اتفقنا اني انكم اي تفرحوا له ابو حما غيتوبوها اي تفرحوا له انت مزبلوا حماتي والله نبسامز قبرك لا الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه زي عقيده اهل السنه والجماعه ابعد السلام من كل يا الله تبل ابدا اخر الزمان زلنا زل فتنه ما باله فتنتين مفتوحه اب اوربما لتي فتنه الشبهات وفتنه الشهوات الشبهات حكز من سلب انك خمس وخا مع عقيده خمس وخا كفارهم نا بتداملهم كصوخا نا بكفرهم كصوخا ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايش سواء يضرب سبحانه وتعالى ده سبلو ميلو يفتروا انتيا مزفتروا كفار كنتكونوا قم تكفروا مزالو لا بكفرهم كاع عندهم مخ بكفرهم كسوعوخه فتكونوا سواء حد ياخذكم في النهايه فتحي ديمقرازي اندابلو والعياذ بالله اسلمنا تغاغي كلخان زي اخو خبز وحده لي مالتي قران جقالو حديثي قال له اگزامبل هاسپيتال اذا ند حرات مولكا دماني ولعياذ اهلا وسهلا والعياذ بالله خمري كما كم يستهيو زيتا تيزولوا اوروبا حتى تفتنا الشبهات ما سمعت فتناتات هذو زي نفس حدث دبله غبر بروخلو زي سلاز هنا الدين نا نفرحك با اما رزقك ابي تربيه ان الله يرزقك ما يشاء بغير حساب رزاق عندها بدخل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون أي الا ايله ليوحدون ان غاكم زلخون سباتنا اغاننتنا عين خطبزو توحيد غيركم تغازوني ما اريد منكم ما اريد منهم من رزق لرب ان الله والرزاق ذو القوه المتين ربي رزاق اي كثير الرزق يعطي رزقا كثيرا مالك اذا بلنا رب سبحانه وتعالى سي رزقي خلاص تشنقنا تا دينده يتشنقت الناس انت تصبح نغوسي كيغاغ كمنقدر رب خي واتس كمنقدر رسول صلى الله عليه وسلم كي واتس اذا جدفك امو تتصمخو تهسئانكو تعربكو غني كم سترون الكور كانه حموتسب يدهال الله ازقاني ضعف التوكل على الله سلازي اذا رزق خاص ابعد شجرون ربخ بك الحديث اناك رزقي ولا شجر حزب داري يقوله يتقي الله يجعل له ايش مخرجه فالحرب يذله مواصي قبره له, له. شجرون كله مواصي قبره له بلن الله رب سبحانه وتعالى ويرزقه ايش من حيث لا يحتسب بزيا مزيا زيتو بالفرسك ما دسي زي حسبو اب حسبو زينبر ربي رزقو سبحان الله وخندي عدت الشجر لو ما زاحتهم والله كبداهم سيمو زارتي مزغل الشجر نكون له معناتها ان الله الرزاق بالقوه المتين لنا حزبنا لكل حزب نهزب اسلام نزهخر كن دحال يا بل انما استغفار قرنانا برب فرح للمداس طيب تجي ادله عند حرئنايو قدمي نايزا ناي الشيخ <سؤال> بن عسيمين استقصى زلو التي مرت ناب اوروبا جشنا اب اوروبا عدي كفار كمكمت اب امريكا مولو كرنات ناي كفار زغونه هجرات كمكمت انت ايو فردناتو ابشري عند حرلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اب حموشت حديث دخلكم يلومنا حتى حديث كمان ما اخلت لنا زين انا زرق زي بكون حمشت حديث طرح اتغسلكم اللخه مالتي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كم ترب سبحانه وتعالى يقولوا انتي زقبه مالتي كل كوبله وما اتاكم الرسول ايش وما نهاكم عنه انتى الرسول صلى الله عليه وسلم عايزونهم يقبلوا مالنا ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم تستخالمتن اتكبروا زي تقولوا تخنكم لا يكلف الله نفسا الا وسع اما وما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كونوا انتم في جانب وخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب اخر من المجانبه اي لا تقربوا جنبه فاجتنبوه تخلكلوا رحقها وما له لا تقربوا جنبه ابتغوا اي تقربوا ابوك يا تقومون حتى تامقرب كمان اي تقربوه راح اقو زي زياده كفرحنا يدمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تقربوه ابو توت راح ابو تو نابو بسكم سي ايتوجو الرسول صلى الله عليه وسلم ابعد عدي كفار نخمكم امه زغلكم نازلوا سقولهم ايكونون ضرر نايدين زلوا فتنه نايدين هذا عبد ماني رب سبحانه وتعالى ذهب لنا نعمه نعمه الاسلام حدث انت ازياء والعياذ بالله سلمنا ازياء ضيعوا انتي تري فول فنساتهم نبكو فور غايو نبكو فور دماني دينك خمس جبركاي نفسا خمس جبركاي ندابلنا نفسنا خمس لا بايمان زتا امنين ايماننا ملائكه رباي هذان يزيد وينقص يزيد بالطاعه طاعه رقيب الايمان وصدق انت دام عصيه مسجد ماني ايمانك قد في النهايه ماني يمكن القران دتصارر نق... حديث دتصارر ضربات تنزارب وفي النهايه انا بسهموتيه ازيه زعمنه له زبل تخينه حدث اب كفره اتي له والعاذ بالله انصر قران دا تردون كله انصر حديث يخليكم زلو ان دا تردو خله ربي سيدنا طيب الحديث الأول وقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواه الترمذي في السير برقم 1530 وابو داود في الجهاد برقم 2274 وصححه الالباني في صحيح ابي داود اب صحيح الترمذي وصحيحه ابو داود و الشيخ الباني رحمه الله اب صحيح ابو داود كمان صحيح البولو حقك يا زكونه تراغى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتيلو. انا بريء من كل مسلم كل مسلم انا نصائي صبح نغو بس مسلم زي حتتني انا بس يبصح له انت عند غيره يقيم بين أظهر المشركين يقيم بين أظهر المشركين يعني مسطوم كفار تغوازا غيزو اظاهر حقوقي زبال يعني انت مالتيو تغوازا غيزو مسكفار زقمه عند خركوينو انا نصايخك فيزي برا الله يقولوا ابوها امان اي وديي خي... اي فلتقاني عند حري التامن زي اخمان تحربتك ابوك حدني ابوي, أبوي تبع اسمك ما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم انا نصايخك باكي كيد كاتوالكا خلاص انتى رب سبحانه وتعالى الضلال دليلك والله الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى يحبوا له ينزلوا ومعنا الرسول ايش الا البلاغ المبين الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح لنا الله زي احديث دا سمعنا يا جناب غدل كن اتو ديننا كنبالاشو ديننا كنطفوا والعذ بالله اذا تزخف اذا تقدم لي الحديث الثاني وصحها عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال يا رسول الله بايعني واشهد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتناصح المسلمين وتفارق المشركين رواه النسائي في البيعه برقم 4106 واللفظ له واحمد في المسند الكوفيين برقم 18436 ابحث عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تاع ابن جرير بن عبد الله البجلي زوره يا حديث مالتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كاتولم مزي وشرط دماني قبره لي بايعكم الله امني تتسدالي و وعلم و ادما خمزي تخبره لك كمسلم ككونكا بالوني تنز قبرن زمالئن هابوني كما دهن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هو اول مقدم تعبد الله نرب التوحيد غير كاتب هذا وتقيم الصلاه صلاه سجد الى الله وتاتي الزكاه زكاه ونهب بنذر الله وتناصح المسلمين انه مسلمين دم ما وتفارق المشركين شوف زيته شاهد من الحديث وتفارق المشركين لانه مشركين تا قبرهم مالك قال اتولى لما الرسول صلى الله عليه وسلم جربنا عبد الله قومه مشرك زله عادي يعني تفارق يعني كثر عقبوا الى قال اتلومه بلال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد النجم مخاون يردعنا ذا الحديث رواه النسائي واحمد رحمهم الله ثالثه يتحديث وقال علي صلاه وسلام لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما اسلم أو يفارق المشركين أو بمعنى هنا حتى حتى يفارق المشركين رواه النسائي في الزكاة برقم 2521 وابن ماجه في الحدود برقم 2527 ابذ الحديث زي الرسول صلى الله عليه وسلم تالمونا كل زين زل تصلكم زلخه احاديث صحيحه والنساء والنساء وكذلك ابن ماجه زوري وحديث لا يقبل الله عز وجل من من مشرك عملا بعدما اسلم تدا احد المشركين واسلم ابذ سعات زي صروح تقبلنا تبلون زي اسلم هي زي مشركين اب كفرين رد حرى اسلم او يفارق المشركين اسلم اي رو مستم حزب كفر ليبلو او يفارق المشرك اي حتى يفارق المشرك المشركين طيب كره حق الله امه انا خبزهم كفار اندي توليد اندي زيد ابوي زي زي زي زي اندي زي هاو بيندي وزي كو اندي وزي حاتنه اندي زي مو اندي بعدن كره حق الله وزي كوف قبل سي حتى انت بكفر النيرو زس لمس كرهه قال له كبله الكفر اليه منا زي هذا الحديث رابع احاديث فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا بريء من يقيم بين اظهر المشركين لا ترى نارهما لا ترى نارهما والحديث صححه الالباني في الارواح وصححه ايضا في صحيح الترمذي برقم الحديث 1604 ابزار بعث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ماثيو ممن يقيم بين اظهر المشركين ابزبا الناي مشركين قينز قمت قوز بزوم لا ترى نارهما كلتحوي بحنسب كير الرائله قدام قداموت يعبدون كل جزاء سبالو ديال بولون دايتي بحلفي انت خاطريه مالتي حوي غيرOmega ادنير كم زينا يكونن حجي بغاز كهرباء باليتريكيركا تموق مالتي ماغوغويكونتي قداماتنا كل يزامس عنجاتي منير فزيان كلت حوزيان كيرائيه ها شباب اينيتنا ايت سماعي حوي نا كفار ناي ناي مسلمين بارك الله فيكم حولنا كفار حولنا مسلمين بحساب كي الرايه تقنت تقام كيكون معناتها يرحاقه تنابره مالتي وصوم ايتكمهتو مالتي اذا تا يورحاقو مغنياتو وتحمامناتو كما حددوا لكم اذا حديث زياد ما الشخلباني ابو الارواء الغليل زبلالو فك كل انا غمت زين سوته ابا حديث صحيح حلو تغسوا له كم اول الشيخ الباني اب صايح الترمذي حديث صحيح حلو قال له اذا حوشيتنا ما يترجتان بهذه الاغره اذا الله تاسع تاكل سله خامسا وايضا وايضا ورد من حديث سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع ال من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله شوفوا تترزل الحديث سبحان الله كتب الحديث قل لاكن لا انتي لما الرسول صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك مش مشرك يعني جامع خلطه معك انتى ام مشرك تحوسه بحساب ما تغمتو مالتي وسكن معه مس تغمتو فانه مثله فانه مثله اذ سي سي اسلامي يخون وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كم تزبلوا عن حديث صحيح نتتبعن سنن من كان قبلكم حز الغزه بالغزه شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني يقدامو زنبرق ميهم هكذا حتى مصطفى الله يديه ذلوا والودس كيبالكم حتى ابو تعاتم وزمزط الله دا خير خبنا ابو قدواد كمان ايتولونهم ابز قدواد كتعطوهم مسات شوفوا صحابه هيلتهم اليهود والنصارى ديوم فمن من داني يهود والنصارى هم كفارهم المسلمين نتقبلهم لدحريم منما كتقوا عزيكم يلبوا وفعلا زي زقاتهم ظلم هذه لذلك اذا حموشي تحديث دقه سواون الباني في السلسله الصحيحة تقيسوا الله اذا ليس هنا زن حموش تحديث حديث تاكلنا رزقي ابي ترى راح انا استغفرنا بس نربنا ملس خيرات ما كله خضر هنا بعنا شاء الله انت ابشرنا برب التملس سلازي نو زومز غشوز لو نيرسك ودا يجون ولا شكرن كل ربي كرزقكم لكن نا اطرحتم الوصي قلنا ربنا ذاكروا اما ند كفار كيت كانوا سوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا النساء خبز لماي زيلو تبرؤوا ميو سلازي رباي اختلينا تنبلاد المسلمين ربي رهواي حبن ورب سبحانه وتعالى نقول الشكر ربي فرجه وديننا زينت فقبرنا اتى توحيد اتى سنه اتى سلفيه ابقى تقبلنا كن موت مع حسن الخاتمه يعبرنا دبكو ابزي زراعي عصو اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته